نحن نقص عليك أحسن القصص بما, بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله وإن كنت قبله لمن الغافلين.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 ان الشيطانا للانسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تاويل الاحاديث ويتم ويتم نعمته عليك وعلى ال يعقوب كما اتم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 وتكونوا من بعد قوم صالحين. قال قائلٌ منهم لا تقتلو يوسف وألقوه في غياب الجب وألقوه في غياب الجب يلتقطه بعض السيارة.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 وجاءوا أباهم عشاء يبهون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستمق وتركنا, وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنتم مؤمنين لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدمن كذب قال بل سو ولت لكم أنفسكم أمراء فصبر جميل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 فعنا أو نتخذه ولدا، وكذلك مكننا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تحويل الأحاديث، والله.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 ولقد همت به وهم بها لولا ارا وبرهنا ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصين وَالسَّبَقَ الْبَابَ وَقَدَّت قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَيَا وَأَلْفَيَا سَيِّدًا لَدَلْبَاب قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ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 إنا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن وأعتدت لهن لمتكأا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت وقالت خرج عليهم فلما رأينه أكبرنه وقطعنا أيديهن وقل حاش لله وقل حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسي فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ولا وليكون من الصاغرين قال ربي السجن أحب إلي منك ما يدعونني إليه والا تصرف عني كيدهم لا أصبو إليهم أصبو إليهم وأكون من الجاهلين فاستجاب له رب فصرف عنه كيدهم إنه هو السميع العليم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 إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم وَهُم هم كافرون والتبعت ملّة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعل الناس ولكن ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحبي يستجل أعراب متفرقون خير أم الله أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها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 يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي في تستفتيان وقال للذي ظن أنه ناج منه مذكرني عند ربك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 يا أيُّها المَلَأُ افْتُونِي فِي رُؤْيَايَ إِنْ كُنْتُمْ إِنْ كُنْتُمْ لرؤيا تَعْبُرُونَ قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَامِ بِعَالِمِينَ وقال الذين جاء منهم وذكر بعد أمّة أنا أنبئكم بتأويله أنا أنبئكم بتأويله فأرسلوا يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات ثمانية يقولون يأكلهن سبع عجاف وسبع سبلات وسبع سبلات خبروا وأقرى بسات اللعلي لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. قال تزرعون سبع سنين دابا فما حصدتم فذروه فما حصدتم فذروه في سبله إلا إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكل ما قدمتم لهن إلا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 لعلهم يعركونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا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 وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ أَوَى إلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَأِ إِسْبِي مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ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 قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعيد وأنا به زعيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا, وما كنا سارقين قالوا فما جزاؤه إن أنتم كابين قالوا جزاؤه موجود في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين فبدأ بأوعيدهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها ثم استخرجها من وعاء أخيه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 رَاقِبَ قَدَّ الزَّرَقَ اخْلَهُ مِنْ قَبْل فَأَسْرَهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ قَالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَكَانًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ إِنَّ لَنَا فَإِنْ شَيْخٌ كَبِيرًا فَخُذْ أَحَدَنَا فَخُذْ أَحَدَنَا مكانه إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ قَالَ مَعَادَ اللَّهِ أَنْ نأخذ إِلَّا مَنْ وَجَدْنَا إِنَّ اذلل واليمون فلما استيأسوا منه خلصونا جيا قال كبير الم تعلم ان أَبَاكُمْ قد اخذ عليكم قد اخذ عليكم موثق من الله ومن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 دِينًا كَسَرَقَ وَمَا شَهِدْنَا وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلَّمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ التي كنا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فيها وَإِنَّا لَصَادِقُونَ قَالَ بَلْ سَوَلَتْ لَكُمْ أَنْ خُصُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ عَسَى اللَّهُ أَيُّهَا الَّذِينَ بِهِمْ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ وتولى عن وتولى عنهم وقال يا اسفا وقال يا اسف على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتؤ تذكر يوسف حتى تكون حرضا حتى تكون حرضا او تكون من الهالكين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 ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون فلما دخلوا عليه قالوا قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَا السَّنَا وَأَهْلَنَ ضُرٌّ وَجِئْنَا وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاتٍ فَأَوْفِلَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ الله يجد المتصدقين قَالَ هَل عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ قَالَ أَئِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَذَا أَخِي قَدْ مَنَّ اللَّهُ علينا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 Healthy requireden mi oouvert cage poured alive and قَالَ his name öt doubling ay favour of his name become لُوطَ اللهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَرْتَدَّ بَصِيرًا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 رحيم فلما دخلوا على يوسف فآوا إليه أبويه وقعدا دخلوا مصر إن شاء الله آمين ورفع أبويه على العرش وخر له سجدا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 أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم أو تأتيهم الساعة بغتته وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي أدعوا إلى الله على بصيرة أنا ومن يتبعني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 ولدار الآخرة خير للذين تتقوا أ فلا تعقلون حتى إذا استأذنوا رسل وظنوا وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم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 ولكن تصديق النبي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدا وهدى ورحمة لقوم يؤمنون